ولا يتساهل مثلا يتوق قراءه الفاتحة مثلا في الصلاة منفرد مثلا ويقول ما اعرف الفاتحة أو ما دريت أنها واجبة وركن من أركان الصلاة لا يا أخي أو تسعى ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط وتقول كنت أظن أنه يكفي أربعة أو خمسة ما يجوز لك ذلك على المسلم أن يحرص على التفقه في العبادة وخاصة إذا أقبل على عبادة ما، مثلا جاء للحج وهو ما سبق عن حج، يسأل عن ما يجب عليه. رزقه الله مالا وكان من قبل ما عنده مال يزكيه، فرزقه الله مالا تجب فيه الزكاة فيسأل ما الذي يجب عليه؟ حتى يبرئ ذمته ويؤدي العباده تاديه صحيحه اقبل شهر رمضان مثلا وهو غير مدرك لاحكام الصيام يسال ما الذي يجب علي وهل يجوز لي ان اكل وأشرب ما دام لم يقيم الصلاه لصلاه الفجر وهل يجوز للمسلم ان يستمتع بزوجته مثلا وهو صائم هل يجوز له أن يقبلها أن يمسها هل يجوز له أن يجامعها يتفقى في هذا يسأل شيء يجوز وشيء لا يجوز والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم وهو يبين لهم ذلك ويعطي كلا على قدره عليه الصلاة والسلام فسأله شاب هل يقبل الصائم زوجته قال لا وسأله شيخ كبير السن قال يقبل الصائم زوجته قال نعم لأن مثل هذا الكبير تقبيله ما يخشى منه أن يقع في المحظور الكبير الجميع فرخص له وهو عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها هو صلى الله عليه وسلم املككم لإربه يملك نفسه عليه الصلاة والسلام أما الشاب فلما سأله هل يقبل قال لا لأنه قد ينجر بهذه القبلة إلى ما لا يجوز وهو الجماع فلا يملك الشاب نفسه فمنعه صلى الله عليه وسلم فحري بالمسلم أن يحرص على التفقه في العبادة ليعبد الله على بصيره وعلى علم ويؤدي العباده كما امر الله ولا يجتهد رايه وهو لا فقه عنده يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف او لا بالمسح من اعلاه لكن الدين عباده ليس بالراي وتشريع رباني يقول هل اصلي مع الامام في صلاه التراويح ثمان ركعات ثم انصرف ام اصلي عشرين ركعه مع علمي ان السنه ثمان لحديث عائشه اولا التراويح سنه والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تزيدوا على كذا وإنما كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة لكنه عليه الصلاة والسلام قد يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران ثلاث سور كما ورد الحديث بهذا الترتيب البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة من يستطيع هذا فبعض الناس مثلا يقول انا احب ان اصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما اقبل العشرين او الثلاث والعشرين لكنه ما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وركوعه وسجوده يأخذ ما ناسبه وهو العدد ويترك الكيفية والصفة التي عليها صلاته صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على أبي يصلي بهم صلاة التراويح بهذه الصفة فهو إن صلى من التراويح ركعتين وانصرف أو أربع ركعات وانصرف أو ثمان ركعات وانصرف ما يلام لأنها سنة لكن إن أحب أن ينال أجر قيام ليلة فليستمر مع الإمام حتى ينصرف الإمام وكما تقدم انصراف الإمام الأول ليس نهاية للصلاة بالتراويح وإنما هو ليعقبه الإمام الآخر فصلاتهما صلاة واحدة فمن أحب أن ينال هذا الفضل الذي هو قيام ليلة فيصلي مع الإمام حتى ينصرف وتنتهي الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة حتى السحر ثم قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله لو نفلتنا باقي ليلتنا يعني لو صليت بنا إلى الفجر يكون خير فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فيكتب قيام ليلة بإذن الله لمن صلى مع الإمام حتى أكمل صلاته ثم إن أردت أن تصلي في بيتك بعد هذا أو ترقد ثم تقوم مبكرا وتصلي ما تيسر في السحر الذي هو أفضل وقت لقيام الليل فلا بأس وحسن وإن وثقت من نفسك القيام فيحسن إذا سلم الإمام من صلاة الوتر التي ركعة أن تقوم وتأتي بركعة أخرى لتكون شفعا ثم تصلي ما تيسر لك في الليل أو قبل النوم ثم توتر آخر صلاتك فإن أوترت مع الإمام فلا تعيد صلاة الوتر مره أخرى يقول قمت بعمرة ولله الحمد وسوف أذهب إلى جدة حتى أستقبل باقي رفقتي هل أرجع من جدة بعمرة لا بأس عليك لأنك خرجت لاستقبال رفقتك ورفقتك محرمون فتحب أن تحرم معهم نعم تحرم من جدة ولا ينزمك الذهاب إلى الميقات لأنك عزمت على العمرة وأنت في جدة فتحرم منها فلا بأس عليك يقول هل يقبل الشباب وهو صائم مع القدرة على ملكة نفسه اذا كان يثق من نفسه عدم الوقوع في المحظور فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو القدوة في هذا سائلة تقول امرأة جاءت لاداء العمرة فادركها الحيض وهي بالمدينة فاحرمت من الميقات ذو الحليفة وهي الآن بمكة تنتظر الطهر فهل يجزئها احرامها منذ الحليفة ام اذا طهرت ام عليها الخروج الى التنعيم هذه فعلت السنة وفعلها حسن لانها احرمت لما حاذت الميقات وان كانت حائض فالمرأة اذا توجهت الى مكة تريد حجا أو عمره فإذا وصلت الميقات وجب عليها أن تحرم وإن كانت حائض أو نفسا فاسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت يوم ولادتها بابنها محمد ابن أبي بكر الصديق أحرمت يوم ولادتها سالت النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتتخذ وقايا تمنع نزول الدم وتحرم وتدخل مكة فإذا دخلت مكة لا تطوف ولا تسعى وهي حائض تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل فإذا انقطع دمها واغتسلت تأتي إلى الكعبة شرفها الله فتطوف بها ثم تسعى ثم تقصر من رأسها وقد تمت عمرتها وإحرامها الأول هذا هو الواجب وهو الصحيح وتبقى على إحرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم ما يستمتع منها زوجها بشيء ولا تستمتع هي من زوجها بشيء لأنها محرمة وتجتنب الطيب ولا تأخذ شيئا من بشرتها ظفر أو شعر حتى تؤدي عمرتها وعليها الاغتسال لأنه واجب تغتسل حتى ولو نزل شيء من شعرها بيدها حال الاغتسال فلا يضرها لأن الذي تمنع منه أخذ شيء من الشعر أما كونه ينساب معها بيدها أو ينقطع شيء من الشعر فلا يضرها هذا ولا بأس بذلك فهذه بعدما ينقطع دمها تغتسل وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير وقد حلت من عمرتها بعض النساء تجهل إذا جاءت إلى الميقات وهي حايم تركت الإحرام تقول إذا طهرت أخرج إلى التنعيم وأحرم نقول لا هذه لا يخلو إذا تركت الإحرام عدلت عن العمرة لأنها تعرف أن رفقتها سيقيمون في مكة يوم أو يومين ويذهبون قبل أن تطهر فتعدل حينئذ عن العمرة فلا بأس عليها ما يجب عليها أن تحرم عدلت خشية أن تعوق رفقتها اما اذا جاءت وهي تعلم انها ستقيم بمكه الى ان تطهر فعليها ان تحرم من الميقات فان لم تحرم وظنت جواز الاحرام من التنعيم او غيره ففي هذه الحال اذا احرمت من التنعيم يكون عليها هدي لانها تجاوزت الميقات بدون احرام واذا لم تحرم نقول لها بعد الاغتسال اذهبي الى الميقات الذي مرات به اي ميقات جئت منه اذهبي واحرمي منه تقول ما استطيع نقول احرمي من الحل وعليك هدي يقول السائل والدنا اوصانا نحن ابناؤه أن نقرأ له بعد موته عشرين ختمة ونحن أربعة أولاد فعلى من تكون هذه القراءة تكون هذه وصية من الوالد وليست بواجبة فإن أحببتم تنفيذها فتكون على من أراد ذلك يعني ما تلزم واحد بعينه فإذا قام بها بعضكم فحسن بشرط أن يكون هو القارئ محتسبا ما يدفع دراهم لمن يقرأ لا إذا دفع دراهم لمن يقرأ فلا أجرى حينئذ ولا ثواب يهدى وإنما إذا قرأ هو محتسبا وأهدى ثواب قراءته لابيه فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز هذا وبعضهم لم يجزه حتى من القارئ نفسه قال لا لأنه ما ورد وإنما اقرأ لنفسك وادعو لوالديك المرأة التي احرمت من الميقات وهي حائض وجلست في مكة واراد رفقتها السفر قبل ان تطهر ماذا يجب عليها عند اراده وعزم رفقتها على السفر تأتي الى طالب علم يجت... تشرح له حالها يجتهد لها في وقته يقول السائل أنا أتعامل مع, مع رجل غير مسلم منذ سنوات ولم أرى منه إلا الخصال الطيبة ورغبته في الإسلام وأعطيته الكتب الدينية لإرشاده وقال إنه سيعتنق الإسلام ولكنه له حاجة إلى المال فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة من زكاة مالي لا يا أخي حتى وإن طبعت في اسلامه ما دام انه لم يسلم بعد فلا يعطى من الزكاة لانه ليس ممن يعطى من الزكاة مع عدم الاسلام واحد الذي يعطى من الزكاة مع عدم الاسلام هم المعلفة قلوبهم شخص له شوكة ويخشى ضرره على المسلمين وليس بمسلم يعطى من الزكاه لدفع شره شخص يرجى ان يدعو الاخرين له تاثير في الاخرين في الاسلام مثلا يعطى لاجل ان يؤثر في الاخرين اما الشخص نفسه فلا يعطى من الزكاة إذا كان غير مسلم وليس من المؤلفة قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، ولا تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء الكفار لا. يقول أتينا بعمرة ونريد الذهاب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لنا نقيم بالمدينة ثمانية أيام لنصلي بها أربعين صلاة لتكون لنا براءة من النفاق فما صحة هذا لا هذا ليس بلازم ولا واجب فزيارة المسجد النبوي تحصل بصلاة ركعتين ولو في غير وقت فريضة وكلما أقمت في المدينة أكثر وصليت في المسجد النبوي فذلك أفضل فاقامه يومين أفضل من إقامة يوم وإقامة أربعة أيام أفضل من ثلاثة وتعديه السنة يحصل بصلاة ركعتين ولو في غير وقت الفريضة وصلت المدينة مثلا ضحى فصليت ركعتين في المسجد النبوي وتقدمت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وركبت سيارتك ومشيت أديت الزيارة لكن الاكثار من الصلاة في المسجد النبوي مطلوب ومستحب لأن الصلاة به بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام صلاة في المسجد النبوي بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه وصلاه في المسجد الاقصى خلصه الله من ايدي اليهود بخمسمائه صلاه فيما سواه الا المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي فبعض الناس يرهق نفسه ويشق على نفسه في الاقامه ثمانيه ايام وهو حريص على السفر لكن يظن أن الإقامة لازمة ثمانية أيام ليس بلازم وبعض الناس يجهل جهلا عظيما عند هذا الحديث الذي يظنه صحيح والظاهر انه ليس بالقوي فبعض الجهال قد يصل الصلاة بغير وضوء يكون المد حضرت الصلاه وهو غير متوضئ فيخشى ان خرج ان تفوته الصلاه فيبدا الايام من جديد مثلا الثمانيه تنتقض عليه فيصلي بغير وضوء وهذا جهل فاضح يقول في بلادي سب الدين منتشر بين الشباب والباعة فماذا أفعل حين أسمع ذلك وهل يكفي أن أنكر بقلبي وإذا تدخلت فقد أتعرض للأذى يجب على المسلم تغيير المنكر وتغيير المنكر على ثلاثة أوجه إما ازالته هذه اعلاها بالفعل أو تغييره بالقول وهذه دون الأولى أو تغييره بالقلب إنكاره بالقلب وهذه أقل الثلاثة فإذا كان يتمكن من تغيير المنكر بالفعل كان يكون المنكر في بيته أو في ولايته أو في مكان يستطيع تغييره فيجب عليه تغييره بالفعل ولا يجوز ولا يكفي منه القول وإذا كان لا يستطيع بالفعل ويستطيع بالقول فلا يكفي منه التغيير بالقلب وإذا كان يخشى الضرر بالقول والفعل مثلا ما يتمكن لا من هذا ولا من هذا فليس عليه ان يضر بنفسه بل يغير المنكر بقلبه فيكره المنكر وصاحبه ويكفيه ذلك إن شاء الله لأنه قد لا يتحمل الضرر الذي يناله بما إذا غير المنكر بفعله أو قوله يقول التعامل مع البنوك الربوية قد يكون المرء مضطر وأقول التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة حلال لا بأس عليك إنما المهم أن لا تتعامل معهم معاملة محرمة وتقول أنا مضطر لا لست بمضطر معامله محرمه لا يجوز لك معامله حلال مشروعه تعامل معهم ولو وجدت مسلما ممكن ان تتعامل معه معامله نفس المعامله لا حرج عليك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالحرام لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما تعامل معهم بالحرام فإذا تعاملت مثلا مع بنك أو مؤسسة أو مصرف معاملة شرعية مباحة فلا بأس عليك حتى وإن كان البنك أو المصرف أو الشركة يتعامل بالربا والحرام لا إثم عليك في عملهم إنما لا يجوز لك أن تتعامل معهم معاملة محرمة وتقول كل الناس واقعين في هذا أو هذا ضرورة لا خذ بالحلال واترك الحرام ينجيك الله ويستجيب دعائك فمن عدم من أسباب عدم إجابة الدعاء إذا كان المطعم والمشرب والملبس حرام والعياذ بالله لا يجاب له دعاء